ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخذل الله يوم لا يخذل الله النبي أو الذين آمنوا مع نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمن لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ايها النبي اجاهد الك بَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاَضَلُّ الظَّالِمِينَ وَمَآوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخونتاهما فخونتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين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 ون وعمره ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَت بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَصَدَّقَت بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ